Book 2 69. Ti sa Vajama tahtma. Jahtaj, jurid. Jaht jurid. Mul on vaja voodit. احتاج لسرير احتاج لسرير ما تاهان ماغادا اريد ان انام اريد أن أنام. هل يوجد هنا سرير هل يوجد هنا سرير مولون فاي لامبي تحتاج الى مصباح أحتاج إلى مصاح لكة أريد أن أقرأ أريد أن أقرأ كين لم هل يوجد هنا مصباح؟ هل يوجد هنا مصاح؟ ملا لفني أحتاج إلى تليفون احتاج الى تليفون أريد أن هليستادا اريد ان اتصل بالتليفون اريد ان بالتليفون. هل يوجد هنا تليفون هل يوجد هنا تليفون مولون فيا فوتوكاميرات احتاج لكاميرا. Ah das likemira. Ma tahan pildistada. Uridu on usauer. Urid and usower. Kas siin on fotokaamerat? Halt huna kemira. Hältu huna kemira? Mul on vaja arvutit. Ahta ju di kompjutor. Taj li kompjuuter. Ma tahan e-posti saata. Uridu an ursila e mail. Urid an ursel e-meil. Kas siin on arvutit? Hal juged huna kompjuuter? Hal huna kompjuuter? Mul on vaja pastakat. Tahtaju li kalemi hibr jaf. أحتاج لقلم حبر جاف متىكر أريد أن أكتب شيئا أريد أن اكتب شيئاقص هل يوجد هنا ورق وقلم حب جاف؟ هل يوجد هنا ورق ووقلم حبر جاف؟